إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماءنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ماذا ذاك ابن بن عبد المطلب رضي الله عنه أبداً ما يم نساء بس زلم عدل ما أبداً. أبداً ما مهما يطول المدى صرخة ما يطول المدى هل بيوم النداء نكون بصراخة فداء نتوضّم زمزم ونصلي في الأقصى يا أقصى ثالث الحرمين والتاني في المدينة هالروح من الله فين مكة تصرخ حزينا. ثالث الحرمين والتاني في المدينة هالروح من الله فين مكة تصرخ حزينا. صلاة الأنبياء في الليل. İslah ve salatı Âlbiyya. İslah ve salatı أبدأ. بس اللمات لسه ابدنا أبدن يوم ننسى <تصفيق> <وانبوم بصرخ الفدى تصفيق> ما يطول المدى اللي <تصفيق> <وانبوم بصرخ الفدى تصفيق> في يوم النداء ونقوم يطول المدى اللي في يوم النداء ونقوم من زمزم, زمزم ونصلي في الأقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى إزاي حتى علينا يا أول إبللين في لمة الأحباب كان الإمام نبينا السايحة تنعلينا يا أول إبلالينا في لمة الأحباب كان الإمام نبينا لكن حييجي اليوم يا مسلمين vivin ibn hayya لا يطول المدى حلّ في يوم الندى ونقوم بصراخ الفداء لا <تصفيق> يطول المدى حلّ في يوم الندى ونقوم بصراخ الفداء <تصفيق> نتوضّع من زمزم ونصلي في الأقصى لبيك يا أقصى لبيك دبي دبي يا أقصى